عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مصر كَلَفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سيعلمون نَجْعَلُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وَجَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ ۗ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ سُورَةُ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَنَّ نَمَكَانَتْ مِرْصَادًا لِطَاغِينَ مَا آبا لَا بِإِنْسِئِهَا حَقَبًا لَا دُونَ شَارِبَ إِلَّا حَمِيمٌ وَسَقَى جَزَا قَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا